نقدر نرسم البسمة على ويوه البشر نحن نقدر نترك البصمة ونخلي أتر نحن نرسم نترك البسمة على ويوه البشر نترك البصمة ونخلي أتر ربنا خلقنا لغاية لغاية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 من اللي يقول احنا ما نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر بدويانا ليادي ترى هالدنيا تواني خلونا نترك ورانا للناس احلى المعاني بدويانا ليادي ترى هالدنيا تواني خلونا نترك ورانا للناس احلى